والفوز ب ا ل ج ن ة و ا ل ن ج ا ة من النار و ا ل ن ج ا ة من النار و اللهم ن من ج ا ا ة ن ا ا ر ل ل أ ص ل ح لنا ديننا الذي م ع ص م ة امرنا و أ ص ل ح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل ا ل ح ي ا ة ز ي ا د ة لنا في كل خير واجعل الموت ر ا ح ة لنا من كل شر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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا آ م ن ا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ل ن ا م ن س و ع ه النابلسي ر للعلوم الاسلاميه ل ص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 اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا ل ي ل ة القدر ا ل م ب ا ر ك ة اللهم بلغنا ليله القدر المباركه اللهم ر ز ق ن ا حسن صيامها وطول قيامها ومردها ومغفرتها برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل في آ ب ا ئ ن ا نورا موسوعه ف ي زوجاتنا نورا. ا ل ن ا نورا. و ف ي للعلوم وفي الاسلاميه نورا. وفي ق و ب ن نورا. وعند ا نورا. وفي نورا وعلى الصراط ب ح م ك ي ا ذ ا ا ل ج ل ا ل و ا ل ك ر ا م اللهم يسر أ م و ر ن ا وفرج كرمنا و أ ذ ه ب غمنا و ق ض ديننا واشف مرضانا, مرضانا, مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا, وارحم موتانا واهلك أ ع د ا ء ن ا و أ ه ل ك أ ع د ا ء ن ا ولا تخيب بفضلك فيك رجاءنا ا ل ل ه م ل ا ت ر د ن ا ونحن ن دعويه ك ا ت ر ربحيه ذات مضمون ح ن ن ر ج و ي اللهم أ ح س ن لنا الختام اللهم احسن لنا الختام اللهم احسن لنا الختام واجعل خير أ ع م ا ل ن ا خواتيمها وخير أ ي ا م ن ا يوم أ ن نلقاك فيه برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اجعل آ خ ر كلامنا من الدنيا ل الله. اللهم إ ه إ ا ا ل ل ا ل ل ه اجعلنا من العاملين بها و ا ن س ع ن ا بقولها وارزقنا فضلها برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم ارحمنا إ ذ ا اشتدت علينا السكرات وهوات ا ل ق و ة والقدرات ارحمنا إ ذ ا نزل م ن ا ه ا د م اللذه ومفرق الجماعات البنين اللهم اغفر ذنوبنا ا ل واستر ل ل ه م ا ع ا ل ب ن ا ا ل ل ا ه امورنا ح ا ل وولاه ا ت و ر ن ا وولاه امورنا ت ب وولاه امورنا ر ح م يا ذا الجلال و ا ا ا ل اللهم ك ر م خفف ح س ا ا ب ن و ي ويمن س حسابنا ر كتابنا وثبت ع ل ى النابلسي ر ا ا ط ق د م و ث ت ع ل ا ل ا تفضحنا ع ل ى ر ؤ و س الاسلاميه تفضحنا على رؤوس شركه الهدى شركه دعويه غ ت ر ا ب ذ ن ن و ب ا ف ي ح ي ا ت ن ا ا ل د ن ي ا فاسكرنا ج ت م ا ل ق ي ا م ة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 قرب إ ل ي ن اللهم ا ح اغثنا اللهم إ اغثنا ص اللهم ح ر ا م و اغثنا ن ي ر بارك ا ل في اللهم ح ا ل ل و اغثنا ن ق اللهم ه ب ن اغثنا اللهم قررة و اغثنا اللهم اغثنا اللهم ن اغثنا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 ك ل م ه ا ل ح ق و ا ل د ي ن ا ل ل ه م ا دعويه ل حب ا ل ر غير ر ب ا ا ل ل ع م ي ن ا ل ل ه م ا ن ص ر ا ل ل س ا م و ا ل م س ل م ي ن في ا ل ع ر ا ق و ف ي فلسطين اللهم احفظ اهل ا ل س ن ة في العراق وفي كل مكان اللهم عليك ب أ ع د ا ء الاسلام انتقم منهم شر انتقام اذلهم شر ا د ل ا م يتم اولادهم ارمل نساءهم ا ز ك ر امهاتهم شل اركانهم خ د رؤساءهم ج موسوعه م النابلسي للعلوم الاسلاميه ا س م ا بتحرير ا ل ق ص ى الحسنى ب ت اشهد ان لا اله الا الله ر وحده لا شريك ل ا ش ه د ا ر ئ ق و م ش ه و د ل ونعمه الاسلام ونعمه ا ل م س ل م ي ن و ج م ي ع ا ل م س ل ا م و ن و ع م ن الاسلام و ن ع م ي الاسلام و ا ل ر ك ر ا م ارفع عن م ص ر الغلاء و ا ا والبلاء ل و ب ء ي ر ف ع عن م ص ر الغلاء ا ل و ب ل ا ء و ا ل ت مضمون ا ج ت ل ا ع ي ه ج ع ل هذا البلد سخاء ا ل رخاء وسائر بلاد الاسلام اللهم حصن شباب وبنات المسلمين ويسر لهم امر الزواج يا رب العالمين يحفظ بيوتنا وبيوت فجر ومن المسلمين من ماشر. كل ماكر ومن فجر كل مكر ومن ف س اللهم ك فاسل حاسل ساحل يا ذا الجلال حسن كل ومن سحر كل ومن ومن برحمتك سحر والإكرام اللهم ارفع درجاتنا و ت ب ق ي الموازين واجعل أ ع م ا ل ن ا كلها خ ا ل ص ة لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيها حظا ولا ن ص ي م ا برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم ا جعلنا من كل خير ن ص ي م ا وين كل خير س ب ي ل ا لا تجعل ك ا ف ه على مسلم س ب ي ل ا ب ر ح م ت ك يا ذا ا ل ج ل ا ل ولكرام ا إ و آ خ ر د ع و ا ن ا ي ل ح م د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن